فكشفنا عنك غطا كَفَّ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ ربنا ما أطعته ولكن كان في ظلم بعيد قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ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 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ تِV قُرْآن